وخالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة دنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله يا أَوهََّينَ آممَنُوا ل تَ التَّخِذُ بِفانةَم مِن دُونكُم ل يَلونَكُم خَبَالَ وَدُّ مَاعَت التُمّ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعكلون ها أنتم أولئك نَكُم وَتُؤمِنُونَ بِالكِتَ بِكُلِلِ وَإِذَا لَكُكُم قَاُ أَمَن وَإذَا لَكُكُم قَاُ ولو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسس أُمَّنْ حَسَنَةٌ تَسْأَمُ وَإِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كيدهم شيئا إن الله بما يعملونه محيط واذا غزاوا من اهل كتابوا يقول المؤمنين ما قاعد للقتال والله سميع عليم